سلمي على أحبابي دلالي مصيوب محد وصل بابي يا شمس الغروب سلمي على أحبابي دلالي مصيوب محد وصل بابي مثلت يرجعون كل اللي يغيبون يا شمس الغروب صلوا على محمد وآلي محمد أحمد على محمد وآلي محمد يا شمس الغروب سلمي على أحبابي دلالي بصيوب ما حد وصل يا شمس الغروب سلمي على أحبابي دلالي بصيوب ما حد وصل بابي, بابي متلك كل اللي يغيبون مثل جيرت. جيرت ايدك ايدك ايدك كل اللي يغيبون يا شمس الغيوب يا شمس الغروب سلمين على احبابي دلال مصيوب محك وصل بابي يا شمس الغروب تلالي مصيوب محك وصل بابي مثلك شعوب كل اللي يغيبوا هلا أعلى أعلى مثلك شعوب كل اللي يغيبوا يا شمس الغروب يا شمس الغروب اسمع اسمع احفظ يا شمس الغروب سلمي على أحبابي دلالي مصيوب محد وصل يا شمس الغروب سلمي على أحبابي دلالي مصيوب محد وصل بابي يرجع كل اللي غيبوا باسرين مثل صفحه احباب المولى باسل الكربلائي يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب ما شاء الله يا شمس الغروب سمي على احبابي ما شاء الله فدوا فدوا ما حد وصل بابي مثلك يرجعون كل اليغيبون بعد بعد صيح مثلك يرجعون قولتم حبيبي كل اليغيبون يا شمس الغيوب يا شمس الغروب انا كل ما يا شمس غربتي احيى روحي تروحو يا اكل روحي احيى روحي تروحو يا اكل روحي انا ام بنيي ميث ل هام شفتي انا ام شالفتي ابقى على يا شمس خبريهم والشغله والبال بل كنت شوفيهم يا شمس خبريهم والشغله والبال بل كنت شوفيهم اللي لازم لازم كل اللي لازم احكي لازم تساله كل اللي يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب سلمي على احبابي جلال مصيو ما حد كل يا شمس الغروب يا شمس الوجود ايش لونينا للشاعر الشاعر عبد الخالق محمد ايش لونينا ام لياله الفاقد ولاد ايش لونينا اشلالنا ليل الفاي هنا ولا انام احلل مع وساده انام احلل جريح مع وساده يعين الله ينوح يقضى الحساد يا الله يعين الليل ينوح يقضى الحساد يكابر على المصاب وصاب رما فاده يكابر المصاب يوصاب رمى فاد من تسأل الناس تتغير أحوالي واندهي عباس ارجع لي الغالي من تسأل الناس تتغير أحوالي اندهي عباس ارجع لي الغالي يسوون العيون كل اللي يغيبون يسوون العيون فدوا اروح لن كل اللي يغيبون يا شمس الغروب بعد بعد يا شمس يا شمس الغروب يا شمس الغروب سمي على أخبابي مرشا يا يا شمس الغروب فدوا روح لك سجمي على أخبابي اللي مصيوب محد وصلفان مثلك مثلك يرجعون كل اللي بارك الله مثلك يرجعون يجيك كل اللي يغيبون يا شمس الغروب بعد بعد يا شمس الغروب شلوني نعم لي الفاقد أولاد شلوني نعم لي الفاقد أولاد ينامي يحلل ويلمد معه سعد ينام يا رايح و يحل يعين الله ينوح يقبا تتغير أحوالي أندهي عباس ارجع لي الغالي من تسأل من تسأل الناس تتغير أحوالي واندهي عباس ارجع ارجع لي الغالي يشون العيون كل شباب شباب يسوا يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب صح يا شمس يا شمس الغروب سني على قلبي جلال مصيوب ما حد بعد بعد نشمي يا, يا شمس, شمس الغروب سمي على أحبابي تلالي مسيوم محلو صلبابي مثلت مثلت وينك وينك كل يغيبون مثلت يا شمس الغروب كل يغيبون يا شمس الغروب يا شمس الغروب أنا يومي جفوني ما شفت راحة أنا يومي جفوني ما شفت راحة تساوي الليل عندي وأيام إصباحة ايه تشاوه اللي علني واليم اصبحه اذا ساح جرح مين يسمع الاشياح ايه اذا صاحل جرح مين شباب, شباب أعلى عذور بين يا حه اذا انا حن محير معذور بالدار يتذكر احزاني من بعد لقما ما تطفيني رامي بالدار يتذكر أحزاني من بعد الأقمار ما تطفئ إيراني ما أدري ينسون بعد كل اللي يغيبون سيح سيح ما أدري ما أدري ينسون اللي يغيبون يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب <ناوز primero> <ناوز plup Laser> يا شمس الغروب عني يا شمس الغروب عني أنا أربع بنيني للحسين أفدي أنا أربع بنيني للحسين أفدي وبو الأكبر في ظل هذا muhim endi va bol اريده انزلي بحدي للوالده حصريا لدى وتمنت صفحه احباب الحسين الكربلاي فلي بكففه للوالده حشاف وتمنيت تشوفه ويهل الجرا علي بكففه كل حلم يا فول كل, كل, كل بول بول يا شمس الغروب عاد يا شمس ال... يا شمس الغروب, يا شمس الغروب يشرك على الحج يا شمس الغروب يا شمس الغروب على الضاري هذا هذا الضيوع ما حد وصالي مثلك رجعون الليل يغيبوا هلا هلا مثلك رجعون مججور مججور الليل يغيبوا oh, oh, oh. شمس يا شمس الغروب يا شمس الغروب أنا أربع بنيني للحسين أفدي أنا أربع بنيني للحسين أفدي أبو الأكبر في ظلها هي ظلها المهم Yerid Sali Iwariida Yerid Sali Yerid Sali Lilwalidah Hsar Wutmanet tshufah Wihil l-itraab Aliya b-cfuk Lilwalidah Hsar كل حلمي يا فون من الله كل اللي يغيبون صيح صيح كل حلمي كل اللي يغيبون يا شمس الغروب يا شمس الغروب ايه انا عادي يا شمس ويا يا شمس ويا كوديني اذا شفت عزيزي احس ان اذا شفت عزيزي بعد بعد خيبريني علي يا شمس لونك يا يا الله علامك يا شمس لونك يا حصل مكروا ايلهم معاك حصل مكروا ايلهم من رفة العين أتذكر خوف على الحسين بس لا يذبحونه من رفة العين أتذكر عيونه خوف على الحسين بس لا يذبحونه لازم يوصون كل يغيبون بعد لازم مأجوء مأجوء اللي يغيبون يا, يا, يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب يا شمس الغروب سمي على حبابي دلالي مصيوب محد وصل وينك نشمي مثلك مثلك اللي يغيبون اعلنش مي مثلك اللي يغيبون يا شمس الغروب يا شمس الغروب اي انا عادي يا شمس ويا عادي اي انا عادي يا شمس وين اي اذا شفت عزيز حسين يا اذا شفت العزيز حسين يا نخي فدوة فدوة اروحلك على يا شمس لونك يغنيني اي على يا شمس لونك يغنيني اي حصل مكروه الهو معك تحاكيني من رفه العين اتذكر عيونه خاف احلى نحس بس لا يذهب طول من رفه العالم اتذكر عيونه خاف احلى نحس بس لا يذهب لازم يوصل من هم اللي يصيح يصيح لازم يا شمس الغروب يا شمس الغروب <تصفيق> ايه دقولي يا الشمس مو الخالصي المدمع دقولي على الشريعة الكافل يمقطع دقولي على الشريعة شريعه عقل بعد بعد ابو فاضل تقول لي الشريعه لا لا تقولي احشين ما يرجع الاكن لا تقولي ولا زينا بالحر منين الخيام تطلع ولا زينا في الحر امني خيامك تطلع لو ابني علميني علميني مجروح يحضر يواسليني لا ابني مذبوح علميني علمين فدو أروح لد والقلبة بتروح يحضر يواسليني بالهم يشعرون كل اللي يغيب سيح بالهم بالهم يشعرون كل اللي يغيبون يا شمس الغروح شمشي شمشي وينك وينك يا اهل الحوايج على... مثلش يرجعون مثلش هلوي يرجعون يا ذهب يا شمس الغروب يا شمس ال ايه الل... الل... الل... الل... الل... الل... الل... الل... يا شمس لما لقيتيهم لشعر سيد عبد الخالق المحنى يا يا شمس لمّا لقيتيهم و هوم أولاد مول حملت عرفتهم عطاشوا حر ظهر وانت تذيهم عطاشوا حر ظهر أغبتي <تصفيق> ونهارج ولي عليهم العار مطروح يتشوى يتشوى والنحر مذبوح ما يطلب مروه العار مطروح يتشوى يتشوى والنحر مذبوح يا طلب المروا <غروب> ظلوا كل الليل هلا هلا هلا ظلوا اللي يغيبوا يا شمس الغروب يا شمس الغروب اي عشيق يا شمس, شمس منطي العتي عقوب ماي يا شت وحشين عالغبره عقوب ماي يا شت وحشين عالغبره شمير قاعد على الصخر صديق شاف بعد صديق شاف شاف جنبك قاعد على صدره اي يحزنا الشريف زي يا نبيتنا ومه يحزنا حاره الشريف زي يا نبيتنا ومه من شافت الصار وين اللي حاميها صاحت يكرار بس ما حضر ليها من شافة السار وين اللي حاميها صاحت يكرار بس ما حضر ليها ظنت يحضرون من هم كل صيح صيح ظنت شمس الغروب نشمي يا شمس يا شمس الغروب يا شمس الغروب شمني على الله دلالي لدى صحبه الباب حلم الكربلائي يا شمس الغروب يا شمس الغروب الطون يا شمس الغروب الطون أسيق <تصفيق> لك يا شمس من طلعة الحرة أسيق <تصفيق> لك يا شمس من طلعة الحرة عقوب ما أيست وحسين على الغابر عقوب معه وحسين على الغابر اي صديق شعبك شمير قاعد على صدرك اي صديق شعبك على صدرك لا تبخل صديق ba'd ba'd hon hon